الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحررون عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون